وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ ۗ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا يَرْزُقُهُمُ اللهُ لِقَوْمِ حَسَنَا وَإِنَّ اللهَ لَهُ وَقَيُّ الرَّازِقُ وَإِنَّ اللهَ لَهُ وَقَيُّ